ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة وأمه كان يأكلان الطعام أظهر كيف نبين لهم الآيات ثم أظهر أن يُفكون